ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان كيف اقتضت أن تكون زوجا لا فردا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للماء ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس العشرون المجلد الثاني الصفحة ستمائة وثلاثة وسبعين يقول رحمه الله فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان كيف اقتضت أن تكون زوجا لا فردا إما اثنتين وإما أربعا ليتهيأ له المشي والسعي وتتم ذلك مصلحته إذ لو كانت فردا لم يصلح لذلك لأن المشي ينقل بعض قوائمه ويعتمد على بعضه. فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقله قوائمة كان مشيه نقزا كنقز الطائر وذلك مما يؤذيه ويتعبه لثقا لبدنه بخلاف الطائر ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلا أجهده وشق عليه بخلاف مشيه الطبيعي الذي هيئ له فاقتضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجليه وإقرار يسرا اليدين ويمنا الرجلين ثم نقل الأخرىين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشي وأخفه على الحيوان فصل ثم تأمر الحكمة البالغة في أن جعل ظهور الدواب مسطحة كأنها سقف على عمد القوائم ليتهيأ ركوبها وتستقر الحمولة عليها ثم خولف هذا في الإبل فجعل ظهورها مسنمة معقورة كالقبوة لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقباء تحمل أكثر مما تحمله السقوف حتى قيل إن عقد الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام. فلو قاصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضا طول عنقه موازنا للحمل على ظهره إذا استقلبه كما ترى طول قصبة القبان حتى قيل إن القبان إنما عمل على خلقة الجمل من طول عنقه وثق لما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنة فصل ثم تامل الحكمة في كون فرج الدابة جعل بارزا من ورائها ليتمكن الفحل من ضرابها ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل المرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذي تجامع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان أن فرج الفيلة في أسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها فلما جعل في الفيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصة عنها ليتهيأ الأمر الذي به دوام النسل فصل ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمي هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الجيبش وكسي بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسلحفاء وبعضها من الريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها فإنها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملابس وكسوه لا تفارقها وأعلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها وأعينت بأظلاف وأخفاف وحوافر لما عدمت الأحذية والنعال، فمعها حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والحمار بالحوافر لما خلق للركض والشد والجري وجعل لها ذلك أيضا سلاحا عند انتصافها من خصمها عوضا من الصياصي والمخالب والأنياب والبراثن فتأمل هذا اللطف والحكمة فإنها لما كانت بهائم خرسا لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيئة للانتفاع والدفاع ولا حظ لها فيما يتصرف فيه الآدميون من النسج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خلقتها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال بها وعطيت آلة وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل ذلك لتتم الحكمة التي اريدت بها ومنها وأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيئة للعمل فيتغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروبا من الكسوة للصيف وضروبا للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة تناسبه ومنها أنه يجعلها تابعة لشهواته وإرادته ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسي ما شاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإبريسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذاته وسروره وابدهاجه وزينته بها وكذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ في النعمة ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما ميز عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائعه وحربه وسلمه وضعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته فلكل حال من هذه الأحوال اللباس وكسوة تخصها لا تلق إلا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها فهذا من تكريمه وتفضيله على سائر الحيوان فصل ثم تأمل خلة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء وليست شيئا قليلا فتخفى لقلتها بل قد قيل إنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصحارى من أسراب الضباء والبقر والوعول والذئاب والنمور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم لا تكاد ترى منها شيئا ميتا لا في كناسه ولا في أوكاره ولا في مساقطه ومراعيه وطرقه وموارده ومناهله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عاد عليه عاد إما افترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كمنت حيث لا يوصل إلى اجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لم تلأت الصحارة بجيفها وأفسرت الهواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان ذلك سببا لوقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلة أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخيه فأصبح من النادمين وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الإنسان على نقله واحتياله في دفع أذيته ملع مما جعل في الوحوش كالسباع فتأمل هذا الذي حارب نؤادم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعا في البهائم وكيف تعلموه من الطير وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته بين أبيه وأهل بيته واستحاشه منهم واستيحاشهم منه وهو من الطيور التي تنفر منها الإنس ومن نعيقها وتستوحش بها فأرسل الله إليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم له والأستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستدل ولا تنكر حكمه هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء إليه ولما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل لكم من أمركم ولما أراد تغيير اسم حزن بسهل قال لم يزل معنى اسمه فيه وفي ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره أنه جمرة بن شهاب وأن داره بالحرة وأن مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق فكان كما قال وشواهد هذا الباب أكثر من أن تذكرها هنا وهو باب اللطيف المنزع شديد المناسبة بين الأسماء والمسميات وكثيرا ما أولى عن قديما وحديثا بنعيق الغراب واستدلالهم به على البين والاغتراب وينسبونها إلى الشؤم وينفرون منها وتنفر منهم فكان جديرا أن يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابني آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذي ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله ولا تظن أن إرسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة فإنك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها وعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها ولله تعالى فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغاية المحمودة فصل ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيفه فانك فإنك ترى العينين فيه شاخصتين أمامها لتمصر ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقي أن تصدم حائطا أو تتردى في حفرة فجعلت عينها كعيني المنتصب القامة لأنها طليعته وجعل فوها مشقوقا في أسفل الخطم لتتمكن من العض والقبض على العلف إذ لو كان فوها في مقدم الخطم كمكانه من الإنسان في مقدم الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئا من الأرض ألا ترى أن الإنسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده؟ فلما لم تكن الدابة ممن تتناول طعامها بيدها؟ جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العرف ثم تغضمه وأعينت بالجحفله وهي لها كشفة للإنسان لتقوم بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكلت منفعه الذنب على بعض الناس ولم يهتد إليها وفيها منافع عديدة فمنها أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها يواريهما ويسترهما ومنها ان ما بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذنابها كالمذاب لها والمراوح تطرد به ذلك ومنها أن الدابة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرى فإنه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلت قدمها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة ونشره. وعسى أن يكون فيه حكم أخر تقصر عنها افهام الخلق أو يزريها السامع إذا عرضت عليه فإنه لا يعرف موقعها إلا في وقت الحاجة فمن ذلك أن الدابة ترتاطم في الوحل فلا يكون شيء أعوى على رفعها من الأخذ بذنبها فصل ثم تأمل مشفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فإنه يقوم له مقام اليد في تناول العلف والماء وإرادهما إلى جوفه، ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئا من الأشياء من الأرض، لأنه ليست له عنق يمدها كسائر الأنعم، فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل ليسد سده، وجعل قادرا على سدله ورفعه وثنيه والتصرف به كيف شاء، وجعل وعاء أجوف لينا الملمس، يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحبس منه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطي ويتناول إذا أراد فسل المعطل من الذي عوضه وأخلف عليه مكان العضو الذي منعه ما يقوم له مقامه وينوب منامه غير الرؤوف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأتى ذلك مع الاهمال وخلو العالم عن قيا خيمه؟ وخلو العالم عن قيمه وبارئه ومبدعه وفاطله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فإن قلت فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام وما في ذلك قيل ذلك والله أعلم بحكمته في مصنوعاته لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لنهدت رقبته بثقله ووهدت بحمله فجعل رأسه ملصقا بجسمه لئلا يناله منه شيء من الثقل والمؤنى، وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاء، ولما طالت عنق البعير للحكمة في ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جثته، لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه، فسبحان من فاتت أدلة حكمته عد العادين وحصر الحاصرين، فصل، ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير واظلافها اظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول شتى وذكروا أن أصنافها من حيوان البر إذا وردت الماء ينزو بعضها على بعض فتنزل مستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أناس شتى وما أرى هذا القائل إلا كاذبا عليها وعلى الخلق إذ ليس في الحيوان صنف يلقه صنفا آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناق ولا الفرس يلقهها ولا يلقه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضا ولا الطيور فإنما يقع هذا نادرا فيما يتقارب كالبقر الوحشي والاهلي والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار وقول الفقهاء يلتجب الزكاة في المتولد من الوحشي والأهلي فيه وجهان هذا إنما يتصور في واحد أو اثنين أو ثلاثة يكمل بها النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشي والأهلي فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر في الزكاة وجزاء الصيد والأضاحي والأطعمة فيغلب في كل باب الأحوط ففي الأضاحي يغلب عدم الإجزاء وفي الإحرام والحرم يغلب وجوب الجزاء وفي الأطعمة يغلب جانب التحريم وفي الزكاة اختلاف مشهور وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روح عن حمار النزى على فرس فأحبلها فان يكون لبن الفرس حلالا او حراما فاجاب بانه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي لان لبن الفرس حادث من العلف فوتاجع تابع للحمها ولم يسر وطء الفحل الى هذا اللبن فانه لا حرمه هناك تنتشر بخلاف لبن الفحل في الاناسي فانه تنتشر به حرمه الرضاعه ولا حرمتها هنا تنتشر من جهة الفعل إلا إلى الولد خاصة فإنه يتكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم واما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما تكون من العلف فلم يكن حراما هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود إبطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضها بعضا عند الموارد فتتكون الزرافة وأنه كاذب عليها وعلى الإبداع والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمعز له عضو من كل واحد من أبيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده في البغل فإنك ترى رأسه وأذنيه وكفله وحوافره وسطا بين أعضائي أبيه وأمه مشتقة منهما حتى تجد شحيجه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على أن الزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم، بل من خلق عجيب وصنع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء ليري عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما شاء وفي أي صورة شاء وفي أي لون شاء فمنها المتشابه الخلقة المتناسب الأعضاء ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما أرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها فمنهما خلق من غير أب ولا أم وهو أب النوع الإنساني ومنهما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ظل عيادا ومنهما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم ومنهما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني ليري عباده آياته ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلان منشاها ومرعاها كما ذكر المعتنون بمحلها ومساكنها في غياط لاذوات اشجار شاهقه ذاهبه طولا فاعينت بطول العنق لتتناول اطراف الشجر التي هناك وثمارها فهذا ما وصلت اليه معرفتهم وحكمه اللطيف الخبير فوق ذلك واجل منه فصل ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القوت والدخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في ذلك عبرا وآيات فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به اخذت طريقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبة ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك في طريقها بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم في طريق فإذا ثقل عليها حمل الشيء من ذلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبه والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه وإن كان الذي صادفه جماعة منهن تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت ولقد أخبرني بعض الصادقين أنه شاهد منهن يوما عجبا قال رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولت فلم تطخ رفعه من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الأرض فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئا فرجع فوضعته ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعته فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئا فذهبنا فوضعته فعادت فجاءت بهن فرفعته فدرن حول المكان فلما لم يجدن شيئا تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها فقطعنها عضوا عضوا وأنا أنظر ومن عجيب الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرت لألا ينبت فإن كان مما في الفلقتان منه كسرت أربعة فإذا أصابه ندا أو بلل وخافت عليه الفسادة أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها مكسرة ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نشز من الأرض لألا يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه ومرتفع عن السيل منه ويكفي من فطنتها ما قص الله سبحانه في كتابه من قولها لجباعة النمل وقد رأى سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتعميم والاعتذار فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة ولذلك أعجب, سليمان ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكا منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله إليه من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهل لا نملة واحدة؟ فصل ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيدا تما ونفخ باطنه حتى يحسبه الطير ميتا فقع عليه ليأكل منه فيذهب عليه الثعلب فيأخذه ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فإنك ترها حين تحس بالذباب قد وقع قريبا منه يسكن مليا حتى كأنه موات لا حراك به فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيبا رفيقا حتى يكون منه بحيث تناله واثبته ثم يثب عليه فيأخذه. ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة تشاركا للصيد ثم يكمن في جوفها فإذا نشب فيه البرغش والذباب وثب عليه وامتص دمى. فهذا يحكي صيد الأشراك والشبك والأول يحكي صيد الكلاب والفهود. ولا تزدري أن العبرة بالشيء الحقير من الذرة والنملة والبعوض والعنكبوت فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحمار فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما أغزر الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها وكم من دلالة فيها على الخالق وحكمته ولطفه ورحمته فسال المعطل من ألهم هذه الحيلة والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيلة فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة فأغناها بما اعطاها من الحيلة عما سلبها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير فصل ثم تأمل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدر بأن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وادمج خلقه واقتصر به من القوائم الاربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربعة ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعا ثم خلق ذا جؤ جؤ محدود ليصل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه لا يأتي ليشق الماء بسرعة وينفذ فيه وجعلت في جناحيه وذن به ريشات طوال متان لينهض بها للطيران، وكوسي جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله، ولما قدر أن كان طعامه اللحم والحب يبلعه بلعا بلا مضغ، نقص من خلق الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه، فلا ينسحج من لقط الحب ولا ينقصف من ناش اللحم. ولما عدم الاسنان وصار يزدرد الحب صحيحا واللحم غريضا وعين بفضل حراره في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدلك على قوه الحراره الذي عين بها والذي يدلك على قوة الحرارة التي عين بها انك ترى عجم الزبيب وامثاله يخرج من بطن الانسان صحيحا وينطحن في جوف الطائر حتى لا يرى له اثر ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضا ولا يرد ولاده لئلا يثقل عن الطيران فإنه لو كان مما يحمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحكم ويكمل لاثقله وعاقه عن النهوض والطيران وتأمر الحكمة في كون الطائر المرسل السابح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعا أو أسبوعين باختياره قاعدا على بيضه حاضنا له ويحتمل مشقة الحبس. ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته ثم يزقه فراخه وليس بذيروية ولا فكرة في عقبة أمره ألا يؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العون والرفد وبقاء الذكر فهذا من فعله يشهد بانه معطوف على فراخه لعلة لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه فصل ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المحي الأصفر الخاثر، والماء الأبيض الرقيق، فبعضه ينشؤ منه الفرخ، وبعضه يغتذي منه إلى أن يخرج من البيضة، وما في ذلك من الحكمة. فإنه لما كان نشوء الفرخ في تلك القسرة المستحصفة التي لا نفاذ فيها للواصل من خارج، جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به إلى خروجه، فصل. وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له فإن مسلك الطعام إلى القانصة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلا فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لطال ذلك عليه فمتى كان يستوفي طعامه وإنما يختلس اختلاسا بشدة الحذر فجعلت له الحوصلة كالمخلات المعلقة أمامه ليعي فيها مزدرد من الطعم بسرعة ثم ينفذ إلى القانصة على هل وفي الحاصلة أيضا خصلة أخرى فإن من الطير ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعم من قرب ليسهل عليه فصل ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشي التي تراها في كثير من الطير كالطاووس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي فلم يكن هذا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليقة على أن يحاكوه لتعذر عليهم فتأمل ريش الطاووس كيف هو فإنك تراه كنس جثا بالرفيع من خيوط رفاع جدا قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط بل الشعرة إلى الشعرة ثم ترى النسجة إذا مددته ينفتح قليلا قليلا ولا ينشق ليتداخله الهواء فيقل الطائر إذا طار فترى في وسطه الريشة عمودا غريضا متينا قد نسج عليه ذلك الثوب الذي كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته وهو القصبة التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف ليجتمل على الهواء فيحمل الطائر فأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللطفة؟ ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته فإنه لم يكن لها ذلك من نفسها بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها فما كذبه المعطل هو أحد البراهين والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين وآكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء فصل تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وعرف المرعات المنفعة في طول ساقيه فإنه يرعى أكثر مرعاه في ضحضاح من الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه ربيئة فوق مرقب ويتامل ما دب في الماء فإذا رأى شيئا من حاجته خطى خطوا رفيقا حتى يتناوله ولو كان قصير القائمتين كان حين يخطو نحو الصيد لياخذه يصفق بطنه الماء فيثوره ويذعر الصيد منه فينفر فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليمكنه تناول الطعم من الأرض ولو طال ساقه وقصرت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيئا من الأرض وربما أعين مع طول عنقه بطول المنقار ليزداد مطلبه سهولة عليه وإمكانه ثم تأمل هذه العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعا معدا بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي فسبحان الذي قدره ويسره كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا التمسته ولا مما يفوتها إذا قعلت عنه وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوال وبكل أرض ومكان حتى من الجدران والأسطحة والسقوف تنهله بالهوين من السعي فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معدا مجموعا كله كانت الطير تشركها فيه وتغلبها عليه ولحكمة الأخرى بديعة وذلك أنها لو وجرته معدا مجموعا لأكبت عليه بحرص الرغبة فلا تقلع عنه وإن شابعت حتى تبشم وتهلك وكذلك الناس لو جعل طعامهم معدل لهم بغير سعي ولا تعب لأخرجهم وجدانهم له كذلك إلى الشره والبطنة والبردة ولا كثر الفساد وعمت الفواحش ولا بغو في الأرض فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئا سدا ولا عبثا وانظر في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل كالبوم والهام والخفاش فإن أقواتها هي أثنها في الجو لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراش وأشباههما مما تلتقطه من الجو فتأخذ منه بقدر حاجتها ثم تأوي إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت من الليل وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباههما مبثوثة في الجو لا يكاد يخلو منها موضع من. واعتبر ذلك بأن تضع سراجا بالليل في سطح أو عرصة الدار فيجتمع عليه من هذا الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص الفطنه ضعيف الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما ترى من تهافته في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقتات منه فإذا أتى بالنهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة نهار غيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق رزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض فكم فيها من رزق لأمة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إلى عجيب تقدير الله وتدبيره كيف اضطر العقول إلى ان شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وأن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا باهمال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من جحدها اصلا وإذا قد جرى الكلام الى ذكر الخفاش فهو من الحيوانات العجيبه الخلقه بين خلقة الطير وذوات الاربع وهو إلى ذوات الاربع اقرب فإنه ذو ذنين ناشزتين وأسنان ووبر وهو يلد ولادة ويرضع ويمشي, ويمشي على اربع وكل هذا صفة ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمي ضعيف البصر أخفش والخفش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي تطير بالليل وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئا وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلق لأنه يبول وقد تكلم الفقهاء في بوله هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز منه على قولينهما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء إلى ينجس بوله بحال وهذا قياس الأقوال إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبين والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئا لم يكن له أسنان إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئا ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعطى الأسنان فلما كابر واحتاج إلى الغذاء يعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأدراس التي تطحنه وليس في الخلقة شيء مهمل ولا عن الحكمة بمعطل ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها لأطباء في كتبهم منتهت إليهم معرفتهم حتى إن بوله يدخل في بعض الأكحال فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطر بالبال أن فيه منفعة ألبت فما الظن بجملته ولقد أخبر بعض من شهد بصدقه أنه راى دخلا وهو طائر معروف قد عشش في شجرة فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه فاتحة فاها لتبتلعه فبينما هو يضطرب في حيلة نجات منها إذ وجد حسكة في العش فحملها فألقاها في فم الحية فلم تزل تلتوي حتى ماتت فصل ثم تأمل الأحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر إليها وإلى اجتهادها في صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صلعة فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بركار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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألواله فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فتأمل كمال طاعتها وحسن اتمارها لأمر ربها تعالى كيف اتخذت بيوتها من هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال والشقفانات وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون أي يبنون العروش وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتا وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها وفيما يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون وأما في الجبال وشجر بيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعة فيتتخذ البيوت اولا ثم إذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمر ثم اوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت اولا ثم بالأكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مدللة لها لا يستوعب عليها شيء ترعى ثم تعود ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى ليعسوب لا يتم لها رواح ولا اياب ولا عمل ولا مرعا إلا به فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيع وله عليها تكليف وأمر ونهي وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه يدبرها كيف يدبر الملك أمر رعيته حتى إنها إذا اوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياستها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب فيعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الأحكام والادقان فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلاً عما يصدر منه من الأمور العجيبة ومن عجيب أمرها أن أميرين فيها لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد من غير معادات بينهم ولا أذن من بعضهم لبعض بل يصيرون يداً واحدة وجنداً واحداً فصل ومن عجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفون وهو النتاج الذي يكون لها هل هو على وجه الولادة أو التولد والاستحالة فقل من يعرف ذلك أو يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجب فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهي الطل فتمصها, فتمصها وذلك مادة العسل ثم أنها تكبس الأجزاء المنعقده على وجه الورقة وتعقدها على رجلها كالعدسة فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل ثم يقوم يعسوبها على بيته مبتدئا من، فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتا وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيورا بإذن الله وتلك إحدى الآيات والعجائب التي قل من يتفطن إليها وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهي أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج فسأل المعطل الضال من الذي أوحى إليها أمرها وجعل ما جعل في طباعها ومن الذي سهل لها سبله ذللا منقادة لا تستعصي عليها ولا تستوعرها ولا تضل عنها على بعدها ومن الذي هداها لشأنها ومن الذي أنزل لها من الطل ما إذا جنته ردته عسلا صافيا مختلفا ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذه والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المرآة وسماه لي من جاء به وقال هذا أفخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه فإذا طعمه ألذ شيء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور في كتبهم أصلا وإنما كان الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل وهو المذكور في كتب القوم ولعمر الله إنه لأنفع من السكر وأجدى وأجل للإخلاط وأجل للأخلاط وأخمع لها وأذهب لضررها وأقوى للمعدة وأشد تفريحا للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذا للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لا يجيء في شيء من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا يعرفونه أصلا ولو عدم من العالم لمحتاج احتاج إليه ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوا عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها بمقابلها فيصير أنفع له من السكر وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تزفع ومتى رأيت السكر يجلب الغما ويذيب خلطا أو يشفي من داء وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق للطافته وحلوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله الكثير من الناس حتى صاروا يذمونه ويخشون غائلته من حرارته وحدته ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والأنفس فهذا كتاب الله هو, النافع فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو اعظم الشفاء وما أقل المستشفين به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة كم قد شفي به من عليم وكم قد عوفي به من مريض وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه اصلا ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الألم فقال له الطبيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرت فقال له الطبيب بلا فقال وأنا إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فعم بالموعظه والشفاء وخص بالهدى والرحمه فهو نفسه شفاء استشفي به أو لم يستشفى به ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاءان هذا شفاء القلوب من أبراض غيها وضلالها وادواء شبهاتها وشهواتها وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها واخلاطها وافاتها ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا ادويه كما في غيرها من المدن فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا وتأمل إخباره سبحانه عن القرآن بأنه نفسه شفاء فقال عن العسل فيه شفاء للناس وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه. هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سي...